بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى اله وصحابته اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي ايها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتناول في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى صفة أو صفتين من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاقية أي من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإمام القاضي عيض رحمه الله تعالى في كتابه هذا كتاب الشفى لما عرج على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الداتية التي تسمى الشمائل الداتية ما يتعلق ما يتعلق بجسمه الشريف، ما يتعلق بشعره الشريف، ما يتعلق بعينيه الشريفتين وفي قده صلى الله عليه وسلم، وفي يعني لونه صلى الله عليه وسلم، وفي جميع مناحي ذاته الشريفة، انتقل ليتحدث عن جانب آخر في الشمائل، ألا وهو, وهو الشمائل الخلقيه بعد الحديث عن الشمائل الخلقية، ينتقل ليتحدث عن الشمائل. الخلقية. وقد أشرنا في بعض الدروس السابقة إلى أن الفائدة من الشمائل الداتية هي أنك تتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن لك لواحد منا أن يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة هي ذات فريدة خلقه الله سبحانه وتعالى على ذاته الفريدة ولكن ما الفائدة إذن إذا لم نستطع أن نكون مثله في تلك الذات الشريفة ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن نتقرب إليه ونحبه لأن من عرف شيئا أحبه ومن جهل شيئا عاده هذه هي طبيعة, طبيعة البشر طبيعة الإنسان أنه إذا عرف شيئا أحبه وإذا جهله عاده وقد قال سيدنا علي وغير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه يعني من رآه من بعيد هابه لما أعطاه الله عز وجل من الهيبة العظيمة لدرجة أن امرأة لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتعد وترتعش من شدة الخوف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهوني على نفسك لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان يبدو دا هيبة ودا جلالة وذا وقار وذا عظمة وتقدير فانه صلى الله عليه وسلم كان الين الناس كان صلى الله عليه وسلم ألطف, الطف الناس أما الفائدة من الصفات الخلقية الفائدة فيها التخلق بها أي محاولة التخلق بتلك الصفات إذا تحدثنا عن جوده صلى الله عليه وسلم فهو القدوة في الجود إذا تحدثنا عن كرمه فهو القدوة في الكرم إذا تحدثنا عن حياته فهو القدوة في الحياة إذا تحدثنا عن وهكذا يعني سائر الصفات الخلقيه فمن الواجب على المسلم أن يقتبس أن منها وأن يستنير من نورها لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان طبعا لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة يعني لمن كان عنده إيمان بالله وإيمان برسول الله وإيمان باليوم الآخر وإيمان بالجنة والنار فما يسعه إلا أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأبواب كلها سدت إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله ومن الذي يمتنع عن يدخل الجنة قال من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي فقد امتنع إذن الباب الوحيد المفتوح أمام الناس في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو باب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصفة التي سنتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هي صفة الشجاعة والنجدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب نجدة والنجدة هي وثاقة النفس من اجل التبات في المواقف فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب شجاعة أي إقدام أنه يقدم فإذا أقدم يثبت يقول العلماء الشجاعة في البداية والنجدة في النهاية فإنه يكون شجاعا فيقدم ويكون دا نجدة فيثبت أي فيثبت عند الإقدام فيتبوت عندما يحتدم, يحتدم المعركه وعندما يستعير الوطيس أو الحرب يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ولذلك ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر في يوم من الأيام أو أنه تراجع في ميدان المعركه ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الهروب أو ما إلى ذلك من الأمور في ميدان الشجاعة والشجاعة كما يقول العلماء هي حالة بين التهور وبين الجبن فالتهور غير مقبول ما معنى التهور؟ الإنسان أن يقدم على المهالك بنفسه أن يلقي, أن يلقي بنفسه في التهلوك، أن يقدم على أمر لا يعلم كيف يخرج منه أن يورط نفسه التهور أنه من ولكن في يعني شجاعة كالشجاعة بعض الحيوانات التي تقدم حتى على إلقاء نفسها في البحر أو حتى على إلقاء نفسها في النهر وهذه ليست من الشجاعة في شيء ولكنها تهور ويقابلها الجبن الجبن هو عدم خوض أي معركة وعدم الخروج وأن ينهزم الإنسان قبل البداية أن ينهزم قبل البداية إذن فالجبن مذموم والتهور مدموم وبينهما الشجعة وهي محمودة وهي أن تقدم عندما يكون المطلوب الإقدام وأن تحجم عندما يكون المطلوب الإحجام وقد ندب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام إلى يرسل الله أرض ومن عليها أنهم يقاتلون عندما يكون في استطاعتهم أن يقاتلوا ويجنحوا للسلم إذا, إذا لم يكن بد من الجنح إلى السلم فإن جنحوا للسلم يجنح لها وتوكل وتوكل على الله ومن قرأ ودرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيلاحظ هذه الأمور سيلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجنح إلى السلم وأحيانا يجنح إلى المقاتلة الكفار ومقارعة المشركين وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك كله مصيب يعني أنه يصيب في تلك الاختيارات التي اختارها فإنه أقدم على الحرب في بادر وكان ناجحا وأقدم على الصلح في الحديبية وكان صلى الله عليه وسلم ناجحا بمعنى عندما يقدم على الصلح فإن نتائج الصلح كانت أكبر من نتائج الحرب لو قامت في ذلك الوقت لأن الحديبية كانت في السنة السابعة للهجرة في السنة السادسة للهجرة يعني للقاعدة من السنة السادسة للهجرة وكان المسلمون ألف واحد وطلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل عليهم عنوته يعني ان لا يدخل عليهم بالقهر والغلبة ولكن يرجع الى العام القابل ويعود ويعتمر وان يضع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين الحرب عشر سنين فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنود التي سيدخل فيها المكة صلحا وبدون قتال وسيضع فيها الحرب عشر سنين بينه وبين القريشين راه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا راه هذا فتحا ولذلك لما نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحنا مبينا قال أبو بكر للرسول أفتحه؟ قال نعم سلح الحذائبية فتح بل فتح الفتوح لأنه مفتاح فتح مكة ومفتاح ما سيأتي بعد, بعد ذلك فرجع المسلمون من عامهم وبقي وبقيت الهدنه بينهم وبين قريش عامين فنقضتها قريش في السنة الموالية في سنة الثامنة للهجاب بعدما نقضتها ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صاحب نجدة أي صاحب نصرة لبني خزاعة لقوم خزاعة الذين كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وغادرت بهم قريش وقتلت منهم مجموعة من الرجال فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله على يديه وجاء إلى فتح مكة في عشرة آلاف يعني ما قبل عام 1400 ولكن الآن في كم؟ في عشرة الاف فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بدون قتال، إلا بعض بعض الأمور يعني بعد شباب قريش يريد أن يدافع عن مكة، ولكنه فشل في في مسفلة مكة، فقابلهم خالد بن الوليد فهزمهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل من أعلى مكة لم يقابل قتالا ولم يقابل أحداً بالقتال، بل نادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فدخل الناس بيوتهم ودخل المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا سلما بدون قتال قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان ظفركم عليهم من بعد ما كان لكم الظفر وكانت لكم النصرة دخلتم مكة سلما بمعنى عندما كانت القوة للإسلام والمسلمين حقنة الدماء لو خاض المسلمون المعركة قبل ذلك بعامين لما كانت القوة في جانب المشركين ستسيل هناك دماء كثيرة في الطرفين معا في المسلمين وفي المشركين على السواء إذن يقدم على الصلح عندما يرى أن الصلح سيؤتي نتائج وثمار يعني مفيدة ويقدم على الجهاد وعلى خوض المعركة عندما يرى الخوض خوض المعركة سيكون مفيدا كما قال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة الحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا يعني الآن نخرج إليهم ولا يخرجون إلينا انهم جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر للنبي صلى الله عليه وسلم في احد فخاضوا معه المعركه بضواحي المدينه احد بين وبين المدينه يعني اميال قليله جدا وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في غزوه الحدب الاحزاب في السنه الخامسه للهجره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين يحاولون الانقضاض عليه ويحاولون يعني ان يضعوه بين كفي كماشه في المدينه قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا نخرج إليهم ولا يأتون اليهم إذا فالشجاعة هي حالة بين بين التهوري المذموم والجبن المذموم وهذه طبيعة الأخلاق الإسلامية الأخلاق الإسلامية كلها بين بين سيئتين كما يقول كما يقول عمر بن عبد العزيز الحسنات بين السيئتين. لما سأله عبد الملك بن مروان أعطاه مالا عبد الملك بن مروان كان ذلك في ذلك الوقت أميرا للمسلمين وأعطى مالا لكل واحد من ابنائه ولأبناء عمومته وأعطى لهم عمر بن عبد العزيز فقال ماذا ستفعل بهذا المال قال أفعل به الحسنة بين السيئتين فبدأ الحضور ينظر بعضهم في بعض ما هي بين السيئتين فقال له في قوله تعالى والذين قول إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه فالإسراف سيئة والتقثير والتقميش أيضا سيئة والإنفاق في الوسط حسنا كما قال تعالى في سورة الإسراء ولا تجعلها غلولا مغلولة لا عنقك ولا تبسطها كل البسط و فتقعد ملوم محصورا يعني لا تجعلها مبسوطه لي ليذهب كل ما فيها ولا تجعلها مربوطة بعنقك ما تستطيع أن تنفق منها حتى على نفسك وعلى أهلك ولكن كن بين ذلك قوام، كن بين ذلك وسطا قل مثل ذلك في الحياة مثلا كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس آخر الحياة هو حالة بين الوقاحة وبين الخجل فالخجل مزموم والسكوت عن الحق مزموم لا يدخل في الحياة ايضا الوقاحة أن يتكلم الانسان بكل شيء وان يتلفظ بكل ما يخطر بباله ايضا سيئة او قبيح ولكن المحمود هو الحياء الذي يكون الإنسان يعني في المواقف الوسطيه بحيث يستحي من الله اولا ويستحي من الخلق ثانيا واداره حقا يهدم فانه لا يستحي من ذلك إن الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها يعني لا حياء في الدين كما جاءت في الحديث نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفق هنا في الدين يعني نساء الانصار يسألنا عن أمور يعني تتعلق بالحيض والنفاس وما إلى ذلك من الأمور فمدحتهم أو فمدحتهن السيدة عائشه قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفق هنا في الدين فشجعت يقول قول القديس رحمه الله فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل هي فضيلة قوة الغضب عندما يكون الإنسان غاضبا معروف أن الغضب ايضا مذموم ومحمود الذي يغضب إذا انتهيكت حرمات الله هذا غضب مطلوب ولكن الذي يغضب للأمور التافهة ويركب الصعب والدلل عند غضبه هذا غضب مذموم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة خائلا يا رسول الله أوصيني قال لا تغضب قال زيدني قال لا تغضب قال زيدني قال لا تغضب فنهوا عن الغضب ولكن اي غضب الغضب المذموم الغضب الذي يقود العقل ولا ينقاد للعقل فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء يعني ما يطيق احد ان يكلمه ما يطيق احد أن ان يحاوره اذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله إذا فهنا قد يعيض كي, كي المزج بين بين الكلمات فاضيلة قوة الغضب يعني قوة الغضب محمودة إذا كانت مقرونة بالشجاعة منقادة للعقل غضب يتحكم فيه العقل غضب فيه فضيلة الشجعة يغضب لله يغضب لرسول الله فلا تقوم لغضبه قائمة هذا هو فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف أما النجدة فهي وثاقة النفس ثقة النفس يقصد بثقة النفس وثاقة النفس نقال وثق الشيء وثوقا ووثاقة بمعنى إذا اشتد وصلوبا فإنسان عندما يكون في أمر ما يكون شديدا ويكون صلبا ويكون قويا هذه تسمى النجدة عندما ترى إنسان يحتاج إلى حاجة فتقوم لإغادته وتقوم بجانبه يعني قومة إنسان قوي هذه تسمى ماذا؟ النجدة حتى اشتهرت النجدة في هذا الباب أي في باب الإنجاد والإسعاد فلان دون نجدة يعني أنه ينجد الناس أي يساعدهم أي يسعفهم إذا استغاثوا به أغاتهم إذا استنجدوا به أنجدهم إذا استقوا به قواهم حتى عرفت النجدة في, في, في هذا الجانب يعني أن الإنسان يكون ثابتا ويكون رابط الجأش قوي الجأش عندما تكون الحاجة إلى ذلك وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل كان منهما من, ماذا؟ من الشجاعة والنجدة كان منهما بالمكان الذي لا يجهل فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنجد أحدا أو نصر أحدا ما يستطيع أحد ان أن يرد نصرته صلى الله عليه وسلم كما رأينا في نصرته لبني خزاعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نصير ان لم انصر بني كعب لا نصير بمعنى لا ينصرني الا من صرت الناس الذين استنصروا ب لا نصير ان لم انصر بني كعب فقام صلى الله عليه وسلم يجر يدخل ويدخل الى بيتي من اجل ان يعد العدة. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السحابه بنصره بني كعب يعني هذه السحابة تستهل وتستغيث وتدل على, نصرتي على وجوب نصرة بني, بني كعب الذين هم خزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا, يجهل لا تجهل نجدتهم ولا تجهل شجاعته كذلك فقد حضر المواقف الصعباء وفر الكومات والأبطال عنه غير مرة أي مرات ما معنى غير مرة أي مرات كثيرة فر عنه الكومات والابطال والأبطال غير مره وثبت صلى الله عليه وسلم وهو ثابت لا يبرح ما معنى لا يبرح لا يتزحزح من مكانه وهو ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح مقبل عمر النبي صلى الله عليه وسلم موليا ظهره للعدو فيما في ميادين في ميادين المعركه قاد انهزم الصحابه رضي الله تعالى عنهم في في احد فازمسي أحد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا مقبلا غير مدبر ونهزم الصحابه في غزوة حنين وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا غير مذبير كما سنرى ان شاء الله سبحانه وتعالى فظهر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجل عنه انه فر ولم يسجل عنه انه أدبر فكان ذلك دليلا على شجاعته وثبات جأشه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما شجاع الا وقد احصيت له فره وحفظت عنه جوله سواه صلى الله عليه وسلم ما من شجاع في الدنيا الا وقد احصيت له فره يعني فره مره في عمره شجاع ولكنه في يوم من الايام فره شجاع ولكنه في يوم من الايام ادبر يعني احجم الا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت انه ادبر وولى ظهره للعدو قل قد عيد رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الجياني فيما كتب لي حدثنا القاضي سراج حدثنا أبو محمد الأصيل حدثنا أبو زيد الفقيه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة انا أبي سمع البراء وسأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفير ساقى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الحديث بسنده عن شيخه أبي علي الجياني إلى عن محمد أبي محمد الأصيلي عن أبي زيد الفقي المروزي عن تلميذ البخاري محمد بن يوسف الفيرابري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بسنده الموجود في صحيح البخاري في كتاب المغازي ان رجلا سال البراء بن عازب بن عازب من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله افررتم يوم حنين هذا واحد كيسول كيسول البراء رضي الله عنه قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر افررتم هذه صيغة الجمع وصيغة الجمع داخل فيها من داخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفررتم معاشر المسلمين يوم حنين قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر واحد الرواية فيها الوضوح أكثر أفررتم يوم حنين قال نعم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر يعني أتبت للصحابة أفرار ولكنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن يفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين طبعا كانت في السنة التامينة للهجرة بعد فتح مكة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 21 في رمضان يعني النهار 21 في رمضان السنة الثامنة وفتح حنين خاض معركة حنين في عشرة شوال يعني الفرق بينهم 17 يوم تقريبا 18 يوم بين فتح مكة دخول مكة معركة حنين والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة المنورة إلى مكة مشرفة من اجل فسحها سمعت به هوازين هوازين هم قبائل حنين قبائل هذا المكان المستمع بحنين هم قبائل عدة بطون عدة وهم الذين استردع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم تضع من بني سعد من قبيلة هوازين فلما سمعوا بخرج النبي صلى الله عليه وسلم بداوا يعدون العدة من اجل مقاتلته ظنين أنه خرج إليه يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم هذا واحد, واحد تأويل واحد تأويل اخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عرفت, عرفت تقيف وهوازن أنه لا محاله سيقاتلهم لأنهم هم الذين بقوا في هذه الناحية من, من القبائل التي لم تدخل في الإسلام بعد فأعدوا له العده وجمعوا له الجيوش ليقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرين ألف مقاتل هوزين. عشرين ألف مقاتل معهم زراريهم ونساؤهم وأموالهم قال لهم القائد ديالهم إني رئيسهم قال لهم أخرجوا معكم أبناءكم ونساءكم وأموالكم لأن من فرأ ترك وراءه ماله وأهله لمن اجل أن يقاتلوا دون أمواله من أراد أن يبقى له ماله وأهله فليقاتل ومن فرأ فإنه سيترك أمواله وأهله ل للمسلمين واحد كي يقول ليه دريد بن صمة كان شجاعا وكان خبيرا بالحروب ولكنه كان كبير السن مصنع وعشرين سنة استصحبه هذا كعب بن مالك استصحبه عوف بن مالك أو مالك بن عوف مالك بن عوف استصحبه من اجل أن يستعين برأيه لأنه كان ذا راي وإن كان كبير السن وقد عميه ولكنه أراد أن يستعين برأيه وأن فسمع هذا الرجل الكبير السن سمع الإيبيل والبقار والغنم يعني تيعار ويكون لها خوار قال ما هذا؟ قالوا له هذا مالك بن عوف قد أمر الناس أن يخرجوا معهم أموالهم ونساءهم من أجل أن يقاتلوا دون مالهم وأهلهم فقال له هذا ليس برأيه فلم يأخذ مالك عوف برأيه قال هذا إنسان كبير قد خريف ما يدري ما يقول الجد الآن هو أن نخرج نساءنا وأبناءنا وأموالنا من ان نقاتل دونهم فعلا هم خرجوا في عشرين ألفا والمسلمون خرجوا في اثنين عشر ألف قلنا أن بسرسل مجأة إلى مكة بعشرة آلاف ودخل معه في مكة من أهل مكة في دين الإسلام ألفين ألفين واحد منهم المسلمون يعني الذين اعتنقوا الإسلام في ذلك اليوم ومنهم المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم يعني الناس لم يدخلوا في الإسلام بعد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لطوف بهم ورفق بهم من أجل أن يختلطوا بالمسلمين ويدخلوا في دين الله عز وجل بعض القبائرة المشركين لم يدخلوا في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحابهم إلى إلى حنفهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعار منهم أدروعاً واستعار منهم نبالاً واستعار منهم سلاحاً حدّه صفوان بن أمية لما استعار منهم النبي صلى الله عليه وسلم سلاحاً قال قهراً وغلبة أم يعني سلفاً وريداً وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سلفاً وريداً يعني عطينا بالسلف ونحن لك نرد دي لك الاسميتو ديالك السلاح ديالك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلاح على كل حال من اللي كان المسلمون هذا العدد الهائل لم يكن أن يتفق لهم في معركة من المعارك السابقة قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة وهذه الكلمة من بغي أن تقال لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يقاتل بكثرة عدده ولا بقوة بطشه ولا بتحصن حصونه وانما يقاتل بايمانه بالله سبحانه وتعالى يقاتل بايمانه بالله عز وجل انما نصر من عند الله كم من فئه قليله غلبت فئات كثيره باذن الله لما قالوا هذه هذه الجمله لن نغلب اليوم من قلة يعني اليوم لن نغلب لاننا لسنا قله نحن كثرة ران كاثرة أذاقهم الله عز وجل شيئا من الهزيمة من أجل هذه الكلمة يعني كلمة واحدة تريق الإنسان مرا فما بالك إذا كانت الكلمات ااا غير مؤدبة مع الله سبحانه وتعالى كثيرة فما بالك إذا كانت السلوك غير مؤدبة مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبحث عن النصر يعني نبحث عن النصر ونحن يعني سلوكنا و احتاج إلى تقويم وأقوالنا احتاج إلى تقويم ومعاملتنا احتاج إلى تقويم ونقول ما بالنا لا ننصر ما بالنا لا ينزل علينا الغيث ما بالنا يعني كأننا نبحث عن ما ننسب له العيب والعار فالإنسان إذا لم يجد شيئا مما يرتضيه ومما يبحث عنه فليراجع نفسه لن نغلب اليوم من قلة الله سبحانه وتعالى سجل هذه المعلومة في القرآن الكريم لتقرأ الدهر من أجل أن يستفيد من المسلمون عبر التاريخ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم والأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هربت ثم أنزل الله سكنته على رسوله والمؤمنين يعني أن الله سبحانه وتعالى تبت رسوله وتبت معه جماعة من المؤمنين كانوا 12 الف. وأصحاب السير يقولون لم يتبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة يعني بضعة عشر بضعة عشر الرجل انتبتوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وآله وآله من 12 الف إلى 13 إلى 14 إلى 20 إلى 100 هذا 100 12 ألف ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو بيت قصيدنا يعني محور حديثنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفر لما خرجت عليه ملكمائن كمائن حوازل من وادي حنين انهزم المسلمون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على العدو يحرك يركض على دب على بغلته جلجل جل واحد البغله اسمها جلجل جل له المقوقس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على هذه البلا ويركضها يعني يضربها من أجل أن تدخل في العدو وهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كي يقول العلماء علش النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في هذا الموقف بالذات الموقف دي المعركة من, من الأفضل بل من الواجب أن لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا حتى لا يقصده أحد المشركين؟ أو المأجورين حتى من من المؤلفات قلوبهم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فلماذا يعرف بنفسه؟ كان من من الأجداء والأجدر أن لا يقول نافلًا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واثق من الله عز وجل واثق من نصر الله عز وجل وأراد أن يبين للناس أن التبعة لا يقدم في الأجل ولا يؤخر فيه إنما العمار بيد الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يعصمه من الناس انا النبي لا كذب انا من عبد المطلب يعني ان النبي الذي تكذبونه ولكن لا كذب معي انا صادق فيما اقول صادق فيما ادعي اليه انا ابن عبد المطلب كي يقولش انا ابن عبد الله بن عبد المطلب كين سمو نفسه لجده لان اباه مات صغيرا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم في في امي أمه إنه مات صغيرا مات هو ابن عشرين عشر عاما أبو نبي صلى الله عليه وسلم فكبر في حضن جدي وكبر في طربية جدي عبد المطلب فكانوا يقولون ابن عبد المطلب فكانوا ينسبونه لي لجديه عبد المطلب فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول هذا الكلام نسب نفسه لجديه أي بالاسم الذي عرف به نسب نفسه بالنسبة التي كان الناس يعرفونها فقال أنا النبي لا كذب انا ابن عبدي المطلق وكان بجانبه ابو سفيان بن الحارث ابو سفيان بن الحارث هذا هو من اعمام من أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني من عمومته وكان مشركا في قبل الاسلام كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نفر وكان واحد وكان في صف المشركين إلى فتح مكة أي إلى هذا العام بالذات وهذه الأيام بالذات عاد دخل في دين الله عز وجل وكان من المسلمين الفتح وحسن إسلامه فكان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذي قبل كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد من حبه لما كان صغيرين أو لما كان شاب بيني يعني متحب بيني في مكة قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الرجل أبو أبو الحار أبو سفيان بن الحارث يأخذ بلجام بلجام البغلات حتى لا تتقدم إلى المشركين حتى لا تسري إلى المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يركضها مش تجري لكي تهرب أو ت يعني تتسحم المعتصرين. وابو سفيان ياخذ بلجامها يعني كانه يؤخر من من من سرعتها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا ابو سفيان من الحرس فقلنا صلى الله عليه من ناولني حفنه من حصى فاعطاه حفنه من, من من التراب فرمى بها النبي صلى الله عليه في وجوه المشركين وقال شاهد الوجوه فما بقي احد الا وقد وقع هذا التراب في في عينيه فهو لو مدبرين. منهزمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أحد التابتين الثابتين وهو لانه طبعا تبع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان بن الحارث الذي المهم حوالي 20 نفسا ثبتت بجانب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بينهم أم ام سليم ام سليم من الصحابيات الجليلات ثبتت ايضا وهي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعها خنجر ما تفعلين بهذا الخير قال يا رسول الله قال لي يا رسول الله من ما اقترب منك بقرض به بطنه اقترب يعني فقط الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تريد ان تدخل في غمار القتال ولكنها تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نرض ان يقترب منه يعني تقربه بطنه بهذا بهذا السكين فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بخير والبركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان العباس رضي الله تعالى عنه جهوري الصوت كان صوته عظيما إذا نادى يسمع من بعيد قال نادي أصحاب الصمرة نادي أصحاب صورة البقرة فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا أصحاب الشجرة يا أصحاب صورة البقرة بماذا يذكرهم يذكرهم بالبيعة التي كانت تحت الشجرة وقد بايعوه على الموت فلماذا فروا إذا كنتم بايعتم في ذلك اليوم على الشهادة في سبيل الله فلماذا فررتم اليوم إن لم تكن الشهادة في الحدابية تكون في حنين إن لم تكن في حنين تكون في أي مكان آخر على كل أنتم بايعتم على مدى على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق لما سمعوا هذه الكلمة ذكرتهم ببيعتهم وذكرتهم بوعدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصره فعطفوا عليه عطفة الإبل على أولادها يعني رجعوا إليه رجعة رجل واحد فاختلطوا بالمشركين من جديد فلما اشتدت المعركه قال النبي صلى الله عليه وسلم الان حمي الوطيس الان حمي الوطيس فكانت هذه الجمله من الامتار التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت مثلا لم يسبق اليها لم يسبق احد ان قال هذا المثل الان حمي الوطيس كنا من عن اشتداد اشتداد الحرب وبلوغ قيمتها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لان الدعاء عند التحام الصفوف مستجاب فنصرهم الله سبحانه وتعالى هذا ما اشار إليه القدير رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه فقال بعد أن قال له ولكن النبي لم يفر ثم قال لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان اخذ بلجام أبو سفيان من إيش بالحارث مش أبو سفيان من حرب أبو سفيان بن حرب يعني زعيم قريش حاضر حتى موجود ولكنه فر في من في من فر وكان من مسلمات الفتح أيضا يعني لم يزل من المؤلفة قلوبهم وسيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة سيعطيه مئة من الإيبلي وسيعطي للآخرين مئة من الإيبلي يتألفهم فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير يعني أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قيل فيما روي يومئذن أحد كان أشد منه ما رأى الناس أحدا كان أشد من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال غيره نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يعني لما حاصر أبو سفيان بغلته نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتحم المعركة برجله ليقتحم المعركة برجله وذكر مسلم عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مذبرين يا فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغرته نحو الكفار وأنا أخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسري اذا البخاري قال أبو سفيان أخذ بلجامها هنا في, في صحيح مسلم يقول أن العباس أيضا احتوى يكفها إذن هم بجوج محيطيني بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أبو سفيان بن حارث وهنا العباس بن عبد المطلب هما يكفاني بغلت النبي صلى الله عليه وسلم من أن, أن تقصح العدو ومن أن أن تقسم أنحواء المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينادي يا للمسلمين يا أصحاب الشجرة يا اصحاب السمورة وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه شيء ما يصعد أحد من أن يحاوره في الموضوع سرقت يهوديه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها له فكان شريعة موسى أن تقطع يدها فبعضهم قال بل نحمم وجهها يعني يجعلنا الحمام يسود وجهها بالحمام ويطوفون بهذا يكفي من أجل استبقاء ليدها فلم يرتضوا بهذا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يحكم ب بشريعة الإسلام يعني يبحثون عن ما يناسب رضاهم وطلبهم فقال النبي صلى الله هاتوا إن كنتم صادقين ما في التوراة نطبقه، فجاءوا بالتورات ووضع أحدهم يده على آية الرجم على, على آية الرجم قلنا ماشي سارق آية الرجم الزينة آية الرجم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يدك فرفع يده وقرأ عبد الله بن سلم آية الرجم فرجمته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف سرقوه فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب للاستشفاء في حدود الله عز وجل ما من جاء من أجل أن يشرع في حد من, حد من حدود الله النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول أتشفع في حد من, حد من حدود الله يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والله لو النفاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها كذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل وحدة مرة كانت معركة خارج المدينة وقتل أسامة بن زيد رجلا من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله تحت السيف هم في ميدان المعركة فلما رفع السيف ليقتلوا قال, قال الآخر لا إله إلا الله فنزل عليه بالسيف فاخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اقتلته بعد ان قال لنا الهنا الله قال يا رسول الله انما قال خوفا من السيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبي هل شققت على قلبه لتعلم هل قالها خوفا او قالها يقينا هل هل شققت على قلبي اقتلته بعد ان قال قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها غضبا لهذا الفعل حتى قال اسامه حتى تمنيت أن كنت أسلمت ذلك اليوم يعني أن كان أني أني وقع ذلك في جاهليته يتمنى أن يقع ذلك الفعل في جاهليته وليس في إسلامه طبعا لم, يكن لم تكن له جاهليا ولكن يظن أنه سمت من زيد كبيرة في الإسلام ولد في أحضان الإسلام وتربى في حدن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ابن زيد بن حارثة الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشققت على قلبه أو في رواية هل لا شققت على قلبه اقسلته وبعدن قال لا اله الا الله قال فتمنيت ان لم اكن شيئا مذكورا ان بعد ذلك اليوم اذا اذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه شيء وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وقوه ارادته صلى الله عليه وسلم وانه لا يغضب الا اذا في حرمات الله عز وجل ولا يغضب لما نغضب له نحن نحن كسر فينا الغضب لأمور تافهة بسيطة ولكن لا نغضب إذا انتهكت حرمات الله إذا خرج الناس على المذاهب كلها في الأخلاق على المذاهب كلها في أمور كثيرة يعيشونها شيء بس ما هذا حالنا هذا واقعنا هذا عصرنا هذا كذا يعني ونحاول أن, أن نخفف بمثل هذه الكلمات والحق أن نغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من, من, من غيرتي سعد فالله أغير فأنا أغير منه والله أغير مني فالله سبحانه وتعالى أغير ولذلك حرم الفواحش ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير ولذلك بعثه الله عز وجل واختاره لرسالته فلا بد لأهل الله وأولياء الله وأتبع رسول الله أن يغضبوا إذا انتهيكت حرمه الله عز وجل أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين